ولو شاء الله لجعلهم امه واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ازواجا ومن الأنعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي يوحينا إليك وما وصينا به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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الذين أُورِثُوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يَقُولُونَ هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مقيم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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ من يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ من وراء حِجَابٍ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 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ ألا إلى الله تصير الأمور